قال ربنا إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله بعد أن ذكر الله جل وعلا هذه المحرمات الأربع المفصلة بيانا لقول الله وقد فصل لكم ما حرم عليكم قال أصدق القائلين فمن الاضطرار والاضطرار ضد الاختيار بمعنى أن الإنسان يصبح لا ملجأ له إلا أن يصنع ذلك الأمر لا انفكاك ولا حيد عنه بقدر الله وأما الاختيار أن الأمر يملك أن الإنسان يملك الإقدام على الأمر أو الإحجام أو الإحجام عنه فأما مواقف الاختيار فالمحرم يبقى حراما والمباح يبقى مباحة أما في مواقف الاضطرار فإن قواعد الشرع تقول الضرورات تبيح المحظورات والواجبات تسقط مع العجز لأن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فعلى هذا قال ربنا هنا فمن اضطر غير هذا قيد استثنائي غير باغ ولا عاد ما معنى باغ ولا عاد قلنا إن الاضطرار ضد الاختيار أما في الحديث يا باغ الخير أقبل ما معنى يا باغ الخير أقبل إذا جاء رمضان المقصود يا طالب الخير فقول الله جل وعلا يا باغ فقال الله جل وعلا فمن اضطر غير باغ اي غير طالب للشر فهو لم يأتي للحرام يطلبه لكنه مضطر اليه لم يأتي للحرام يطلبه ينشده يرغبه لكنه مضطر اليه اذا كان هذه حاله فالله جل, بع... جل وعلا قال بعدها ولا عاد معنى ولا عاد اي ولا متجاوز للحد اي ولا متجاوز للحد ومثاله والأمثلة تقرب زيدا من الناس لا قدر الله غصة في طعام أيا كان موضع سفره أو إقامته ثم لم يكن أمامه وهذا على باب الفرض على باب الفرض إلا كاس خمر فهو لم يطلبها أصلا لأنه كان ممتنعا عنها قبل أن يضطر إليها لكنه لا بد له أن يجري غصتها فشرب فيشرب بالقدر الذي تذهب معه الغصه ولا يبقى اثر لها ولا يتجاوزه الى ان يستمتع بالشراب فيتحقق فيه قول الله جل وعلا على هذا المثل غير باغ انه لم يطلب الخمر اصلا ويتحقق فيه بانه شرب على القدر الذي ازال عنه داءه واكتفى به قول الله جل وعلا ولا عاد وهذا يدلنا على أن النوايا مطايا بحق وأنها الأصل في الشأن كله وفي الحديث ألا وإن في الجسد مضغى إذا صلحت صلح الجسد كله ألا وهي القلب وفي الحديث أيضا التقوها هنا ويشير إلى صدره صلوات الله